ثم نرجع بعد صلاة الجمعة فنقيل قائلة الضحى. هذا الحديث الأول في هذا الباب والله وقت صلاة الجمعة والمناسبة ذكر الإمام مالك رحمه الله تعالى لهذا الباب بعد ذكر فوقات الصلوات الخمس والله أعلم يبيان أن وقت الجمعة هو وقت خاص ليس كسائر الاوقات التي جاء ذكرها في السابقة، وان كان وقتها كما هو معروف عند عامه اهل العلم اهل العلم ان وقت الجمعه ووقت صلاه الظهر بعد ان تميل الشمس بعد الشمس الى ان ينتهي وقت الظهر وهو قبل دخول وقت العصر ف ذكره رحمه الله تعالى مستقلا بأجل أن يبين بأن الجمعة لا تجمع مع العصر أو لأن الجمعة ليس فيها سنة الإبراد وهذا هو الصحيح أن الجمعة ليس فيها سنة الإبراد وأنها النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي والمنقول عن عمر في هذا الحديث والمنقول عن عثمان بن عفان رضي الله عنه في الحديث الذي يأتي بعده هو بيان تعجيلهم بأداء صلاة الجمعة وعدم تأخيرها وهذا الذي ينبغي أن يقوم وهذا هو فقه مالك فقه مالك أن لا تأخر صلاة الجمعة خاصة في هذا الفصل وهو فصل الشتاء حيث يعني يكون النهار متقلصا غير متمدد والوقت ما بين الظهر والعصر قصير جدا فإذا أخرنا الجمعة إلى ما بعد الثانية زوالا فإنه قد يقع الناس في الحرج الكبير حيث يخرجون من الجمعة بدل ان يصلوا الى بيوتهم ولعلهم يقيلون او يرتاحون اين يضطرهم الوقت القصير الى الرجوع المباشره الى المسجد لهذا كانت السنه ان يبادر الائمه الى اداء صلاه الجمعه ويبكروا بها وهذا هو عين مذهب امام مالك كما قرره رحمه الله تعالى في هذا الباب الحديث في روايه يحيى ابن يحيى قال حدثني يحيى عن مالك عن عمه أبي سهيل بن, بن مالك عن أبي وقمر بنا هذا السند وابوه مالك بن أنس ووجدت الإمام مالك رحمه الله أنه قال مالك بن أبي عامر عفوا ووجدت الإمام مالك أو جد الإمام مالك رحمه الله أنه قال كنت على طين وهذه الكلمه اعني طنفسه معناها البساط معناه البساط والقنافس البسط والصحيح ان تنطق بكسر الطاء وفتح الفاء طنفسه وهذا هو الاصح كما ذكر ذلك القاضي عياض في مشارق الانواع وابن قرقول في مطالع الانوار أيضاً في مطاعع أيضاً وقال بأن الأفسح هو بكسر الطاء وفتح الفاء في ويجوز بكسرهما ويجوز بضمهما فيقال طنفسة وطنفسة وهي البصب. قال أنه قال كنت أرى طنفسة لعقيل ابن أبي طالب فعقيل أبي طالب الهاشمي. أخو علي بن أبي طالب وأخو جعفر وهو اكبر منهما لكن تأخرت وفاته إلى ما بعد الستين كان رضي الله عنه عالما بالنسب كان رحمه الله تعالى عالما بالنسب وجاء في فضائله ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني أحبك حبيت حبًا لقرابتك وحبًا لما كنت أعلم من حب عمي لك قال اني كنت احبك حبي اني احبك حبيت حبًا لقرابتك يعني لانه ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم شقيق وحبًا لما كنت اعلم ان عمي يحبك وهو ابو طالب الذي حمى الدعوه وحما النبي صلى الله عليه وسلم قال الحديث خرجه البخاري والطبراني لكنه ضعيف وسبب ضعفه هو انقطاع سنده ولهذا لا ينبغي ان يعول على هذه يعني الفضيله لجعفر بن عقيل بن ابي طالب وان كان هو من الصحابه رضي الله عنه قال كنت اعطي فساه لعقيل بن ابي طالب يوم الجمعه تطرح الى جدار المسجد الغربي نسيت ان اقول لان هذه هي هي لعقيل إن اختلف لمن هي والصحيح أن هذه عقيد نابطة وليعلم يا اخوان أن مالك رحمه الله الإيمان كان لا يرى جوات أو كان يرى كراهه الصلاة على البصد التي لا تكون من النبأة أو كما جاء ذكره عند الباجي رحمه الله كان مالك رحمه الله تعالى يرى كراهة السجود على الطنافس إلا إذا كانت من نبات الأرض. أما للضروره فليس. قد يقول قائل الطنفسة أو الطنفسة ليست من نبات الأرض. فكيف سار أن يرفع مالك من هذا؟ نقول لعل مالك رحمه الله تعالى إنما ذكر هذه. ذكر هذا. اعتقابي لأن عقيل بن أبي طالب إنما كان يجلس عليها أو يقف عليها ليتقي حر الرمضاء حر الشمس فكان يقف عليها أما سجوده فكان على الحصبات كما هو حال سائر الصحابه رضي الله عنهم أو لأن مالك رحمه الله تعالى هذا مذهبه يخالف فيه يخالف فيه أهل العلم فكانت هذه القنفسة تضع إلى جدار الكسجد الغربي لا يا اخواني حتى التهموكم في وضعيه هذه المنفسه لانه بموضع هذه المنفسه يعني المكان التحاق يتبين صحه ما ذهب اليه مالك رحمه الله واستبداله بهذا الحديث من صحه ما ثورث فيه رحمه الله تعالى تعلمون ان المدينه قبلتها من جهه الشمال وليست من جهه الشرق كما هو الحال والمقصود أن الشمس ثور معايا كاننا في المسجد النبوي والقبلة هنا من جهة الشمال طبعا المشرف رح يكون من هذه المنطقة من هذه الجهة وتعلمون أن المسجد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن مسطح لم يكن له سقف فكانت الشمس إذا طلع تطلع من هنا وتتوسط المسجد ثم تأتي من هذه الناحية موشف الحال تاعنا قالوا أننا نكون الشرس جي من هنا ونفرح من جهة صحيح لكن في المسجد النبوي في المدينة الـ الـ الـ الشرس تطلع من جهة يسان ثم تستمر في الارتفاع لأن تصل إلى كبير السماء التنفسة موجودة في ذلك الجدار وارف أخوان فإذا غشيها الضلل ما معنى غشياطه معناها ان الشمس تحركت ما وهنا الجدار فاذا تحركت حجب الجدار ضوء الشمس عن الجانب الداخلي للمسجد فتتغطى القنفسه بالظل فاذا راى عمر بن الخطاب الظل غطى تلك القنفسه شرع في صلاه الجمعه كانه جعل تلك القنفسه دليلا على ميلان الشمس وعلى زوجها من جهه المغرب واضح يا هذا اذا قلنا بان القنفذ كانت داخل المسجد انا ارجو ان تنتبه لأنه في الحقيقه هذا الوقت موثوق تعلم هذا الوقت وقت ينبغي ان تكونوا كلكم على يقظه لماذا اقول هذا اخواني لأن موضع هذه أو موضع هذا البصار أو القنفسة هو الذي يحدد وقت الجمعة بالضبط. فمن قال بأن هذا البصار وهذه القنفسة كانت داخل المسجد استدل به كما هو ما مالك رحمه الله وحال أكثر أهل العلم أن صلاة الجمعة إنما يدخل وقتها بميلان الشمس أو زوالها وأما غيرهم وهم الحنابلة يرون بأن وقت الجمعة يبدأ من الثمن وإنما يبدأ من إباحة وقت إباحة وقت صلاه الصلاة وقت صلاة عمتها إذا ارتفعت الشمس أيضا يعني تبدأ من الصباح وقت الجمعة إلى العصر هذا الوقت عند الحنابلة طيب قيل لهم لماذا ماذا دفع بهذا الحديث قالوا القنفسه كانت خارج المسجد واذا كانت خارج المسجد وكانت مغطاه بالظل الشمس تكون من هذه النعيه فيغطي ضوءها, فيغطي, ضوءها فيغطي, ضوءها فيغطي, ضوءها فيغطي ضوءها جدار المسجد الغربي فيبقى الظل على تلك القنفسه خارج المسجد وهذا يدل على ان الصلاة عندهم صلاة الجمعة يبدا بوضوها قبل الزوال طبعا استدلوا بأحاديث اخرى منها أثبت في مسلم الإمام أحمد بالسند الصحيح عن سنبة من قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم نرجع وما من حيطان فيه يستغل به شوف هذا الحديث كنا نصلي الجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم نرجع يعني نخرج من الصلاة وما للحيطان فئ يستظل به على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما دخل صلاة الجمعة قبل الزوال لأنه لو دخلها بعد الزوال لكان للحيطان فئ وهو الظين فإذا يقل للحيطان ظل دل هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ صلاة الجمعة قبل الزوال وقد يخرج منها عند الزوال أو بعيده لكن يعني على هذا الاستدلال ما ثبت بالنص الصريح الصحيح في صحيح البخاري الحديث انس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان انتبه بكلمة كان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس كان يصلي الجمعه حين تميل الشمس رفضت كان اخواني تدل على الاستمرار تدل على الاستمرار زياده على ذلك ان فعل عمر رضي الله عنه لا يشك محقق في ان هذه الضفه انما تجعل داخل المسجد لا حاجة. لأن هذا البصار إن جعل خارج المسجد فلا, فلا فائدة منه وانما فائدته أن يكون داخل المسجد حتى يجلس عليه عقيم وأنتم تعلمون لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يبادرون إلى صلاة الجمعة ولا أخرنا للأسف الشديد وأقول جملة احترافين لها محل من الاعراب للأسف الشديد ان كثيرا منا والمتحدث واولى بهذه النصيحه من المستمعين اننا سمى نتاخر عن صلاه الجمعه للاسف الشديد فان اكثر الناس انما يدخلون الجمعه اقول احسانا للضم لاخواننا انهم يدخلون الجمعه حين يشرع المؤذن بالاذان تعلمون ان الله جل وعلا جعل كتبه Jaki ukszona, al-musali, jom لهم دفاتر jom دفاتر يكتبون jom u defetem, jaki ukuna fi, jom المنبر dżumma, هذه idha fajda, jina هؤلاء لأن في هذا تفريق عظيم وهذه العناية بالصلوات لما تأتي مع الدوحة ومثل هؤلاء إن شاء الله تعالى خلنا مُعَلِّم إذا الصلوات صلوات الخمس بعض الناس يتعلم بأنه كان يعني أحسن الناس يتعلم بأنه كان يطالب مسألة فشغل غنى بالطالع فانشغل عن الصلاة فربما أدرك ربع وربما ادرك جزء ركعه كان يدرك السجود او يدرك التشهد الاخير وهذا يا اخواني فيه تقصير عظيم نعود ونقول لاخوانينا صلاه وقت صلاه الجمعه التحقيق والصواب ان وقت الجمعه انما يبدا بثوال الشمس وهذا صريح ما جاء عن عمر رضي الله عنه في هذا الحديث الذي ذكره الامام مالك رحمه الله تعالى حيث قال حيث قال كنت ارقي فسة بعقيل ابي طالب يوم الجمعه تطرح الى جدار المسجد الغربي فاذا غشيت الفسه كلها يعني إذا غطى هذا البساط كلها ظل ظل الجدار خرج عمر بن الخطاب وصلى الجمعه قال الإمام مالك قال مالك والد ابي سهيل وهو مالك بن ابي عامل. ثم نرجع بعد صلاه الجمعه فنقيل قائله الضحى هذا يدل على المبادره مباشره بعد الزوال المبادره الى صلاه الجمعه وفيه اشاره اخواني ايضا الى ان السلف رحمهم الله تعالى على راسهم النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام منهم الخلفاء أنهم كانوا يشتهدون في مبادرة إلى خطبة الجمعة وتقصيرها ثم الصلاة بذل أنهم كانوا بعد أن يفرغوا من الصلاة يذهبون ليقيل قائله الضحاء والضحاء كما جاء في تفسيرها هو اشتداد الحرب الضحاء بفتح الضام اشتداد الحرب وهو ممدود يعني نهاية همزه الضحاء وعندنا كلمه اخاطس به وهي الى الضحى مقصوره والضحى هو بدايه النهار الضحى هو بداية النهار والقيوله يا اخواننا اسماء كثيره تترد في الكتب ربما يستغربها بعض اخواننا من اللغات الوارده في القيوله يقال لها غيل ويقال لها القائلة أكيد ما نقول إحنا الجنية حنا نقول صح اذا اسمها القائلة واسمها القيلولة ويقال لها المقال والمدين طيب هل يشترط في القيلولة أن يكون معها نوع لا يشترط أن يكون في قيلولة أن يكون معها نوع بدليل أن الله جل وعلا الجنة حالة والأحسن مقيا ومعلوم ان اهل الجنة لا ينامون لا ينامون وهم مسترقون سألوا الله أن أكون و... وإياكم اهل الجنة لا ينامون وهم مسترقون فالقيود لا يشرف أن ينامها وإنما هي وقت استراحه يقلب الإنسان إلى الاستراحة ثم ان الجمعة تختص بخصائص من هذه الخصائص ان هذا اليوم هو يوم عيد للمسلمين والمفروض ان يبدا المسلمون حساب ايام الجمعه في يوم الجمعه لا حساب الاسبوع من السبت فهذه مسحة يهوديه كما يقال ارجو تنتبه أتكلم كلام لعله بعض أخوانا ما يفهموش فأنا أردت أن حتى يفهم عني ثبت في صحيح البخاري ومسلم عن أبي غريضة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن الآخرون السابقون يوم القيامة نحن الآخرون السابقون يوم القيامة فإن أهل الكتاب أوتوا الكتاب قبلنا وأوتيناه بعدنا واختلفوا في يوم الجمعه فهدانا الله اليهم فهم تبع لنا انتبه فهم هذا قول من صلى قال فهم تبع لنا فاليهود غدا والنصارى بعد غدا اذن كان من المفروض ان يبدا المسلمون حساب جمعتهم في يوم الجمعه فيقال ان الجمعه او الاسبوع w من momencie, gdybym się nie udał, bynajmniej w tym momencie, bynajmniej w لا نقول فالمفروض <تصفيق> ونحن بهذا نريد ان نرجع المسلمين الى اصولهم وان يتمسكوا بما هم عليه لانه ينبغي ان يقولوا هم تبعوا لنا لا ان نكون نحن تبعوا لهم ورح اخوانا فيوم الجمعه اذن هو يوم عيد وقد فضله الله جل وعلا بان جعله خير يوم طلعت الشمس وفيه أدخل أو فيه خلق آدم وفيه اخرج من الجنه وفيه أربط منها وفيه تيب عليه وهذا اليوم يا إخواني كانت العرب تسميه يوم العروبة لأنه العرب كان عندهم أسماء غير أسماء كانت السبت يوم والسبت كانت تسميه كانت تسميه والاثنين كانت تسميه أهون، والثلاثاء كانت تسميه جمار والأربعاء كانت تسميه دمار، والخميس كانت تسميه مؤنس. فجاء الإسلام فغير هذه الأسماء، فصارت تسمية يوم الجمعة بيوم الجمعة، ونسي الناس اسم يوم العروبة لأنهم كانوا يجتمعون في ذلك اليوم. من خصائص الجمعة أيضا ان فيها خطبتين من خصائص الجمعة فيها حبتين. فلو قدر أن الناس اجتمعوا في يوم الجمعة ولم يخطب فيه الخطيب لم يشرع لهم أن يصن الجمعة بل يجب عليه مجوما أن يصليها ظهرا. سواء كان هذا متعمدا أو كان غير متعمد. احيانا يجيء الناس إلى المسجد فلا يجدون إماماً يخطب فيهم فيترجمون من يخطب يحكم لنا فلا أحد يستجيب فماذا يفعل الناس هذه هذا يصلونها ظهراً وجوباً ولا يصلونها جمعة من خصائص الجمعة أن النبي صلى الله عليه وسلم شرع فيها الاكثار من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم وهذه سنة محجورة بين من يتمسكون بالشانة، واجب علينا أنفعا ليس واجب يعني تحديم، يعني من صدر المفروض أو من المشروع لنا أن أكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم من خصائص الجمعة أنه شرع في هذا في منتصف النهار. تعلمون أن النافل في وسط النهار أو في منتصف النهار. عرام. لا تجد بقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أوقات نهين أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا حين تشرق الشمس وحين تكون السماء الشمس في كبد السماء وحين تضيق في الغروب هذه أوقات ثلاثة لا يجوز أن يقبر فيها الموتى أو أن يصلي فيها المسلمون سوى الجمعة فإنها مستثنى من هذا فالنافلة تجوز في منتصف النهار فيها لمكانها في هذه أيام الأسبوع من خصائص الجمعة أنه يحرم بالنداء إليها جميع الأعمال والشوارف حتى التجارة وكل ربح أو كل مال دخل بعد النداء فإنه مال محرم يحرم على كل مسلم بعد النداء إليها المسلم على النداء الثاني مش الاول يعني الاذان الثاني الذي يليه خطبه الجمعه بعد الاذان لا يجوز لاحد ان يبقى في عمله او في شغله ولا يجوز لاحد ان يتاجر سواء بالبيع او بالشراء من خصائصها ايضا وجوب الانصاق إلى الإمام في هذه الخطبه وجوب الانصاق للإمام في هذه الخطبه هذا ليتعلم دينه وفيها المنع من التنفل فيها لا يجوز أن يتنفل المسلم في القربى قد يقول قائل وماذا نفعل في تحيه المسجد قلت استثنى تحيه المسجد بل كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الرجل والامام يخطب أمره أن يقوم ويصلي ركعتين كما ثبت في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والله وأمر النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل الذي دخل إلى المسجد ولم يصلي ليس لأنه فقير حتى يرى فيتصدق عليه كما يقول بعض العلم فإن هذا بعيد وإنما لأجل أن تهيئة المسجد وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر هذا الحديث يدل على أن وقت الجمعة يبدأ من الزوال وينتهي اتفاقا بانتهاء وقت صلاه الظهر وينتهي اتفاقا بانتهاء وقت صراط الظهر هذا معنى الحديث الأول معنى. قال وحدثني عن مالك عن عمر بن يحيى المازني عن ابن أبي صليت أن عثمان بن عفان صلى الجمعة بالمدينة وصلى العصر بمدينة. قال مالك وذلك للتهجير وسرعة السير. في هذا الاسناد مما لم نذكره عمرو يحيى النازي وهو بن عمر الأنصاري وهو من الثقات عند أهل المحدثين توفي سنة ثلاثين ومية للهجرة وقيل سنة مئة وأربعين. وأما ابن أبي صالح. فاسمه عبد الله واختلف في اسم أبيه أبي سلم فقيل أبو سير فقيل أبو سير والأول أصح ذكر هذا ابن حبان أو ذكر ابن حبان في الثقاط طبعا فائدة إخواني لقلبة العلم في ذكر ابن حبان في الثقاط و قد شاء عند كثير من المشتغلين بالعلم ان ابن حبان رحمه الله متساهل في التوزيع وبالمقابل يذكر اهل العلم ان ابن حبان متعمد في الجرح يعني متشدد جدا في الجرح حتى ابن الذهبي رحمه الله تعالى كان يقول كأنه يقصم الرجل كل القصابه المجن كيف شنحيه الشاف وينحلها كل شيء يسعدها ويخلي هذا معنى قبل الشيء هذا كان ابن حبان يعلق الرجل فيعريه بكل يعني شيء ذكر فيه من حيث طبعا رد روايته ليس من باب الغيبه وانما يعني يذكر فيه كل ما يعني يكون سبيلا الى رد روايته فكيف يتفق ان يكون الحافظ ابن حبان رحمه الله كيف يتفق ان يكون متشددا في الجرح ويكون متساهلا في التوثيق نقول الصحيح ان ابن حبان ليس متساهلا في التوثيق كما يفتح وانما توثيق ابن حبان على خمسه مراتب كما ذكر الامام المعلم رحمه الله واستحسن هذا الشيخ الالباني وجمع من اهل العلم المشتغلين بالحديث لان ابن حبان توثيقه للناس على خمسه مراتب منها w tym momencie, gdybym قد اطلع على روايات هذا الراوي ومن خلالها حكم على رواياته. był w stanie znaleźć się w tym so momencie, من ابن حبان رحمه الله تعالى ذكر ابن ابي صليب في الثقات ليس معناه انه قد تساهل فيه وانما احتجاج مالك بهذا الراوي زياده على ذكر ابن له في الثقات يدل على ان هذا الراوي من يعني ممن يؤخذ عنه الحديث وأما عثمان بن عفان رحمه الله ورضي عنه الشهيد الذي بويع له بالخلافه بوي عليهم بالخلافة مبارعة اجماع ليس فيها خلاف أقول هذا حتى ينتبه أخواني إلى ما يقوله الرافضه الخبثات الذين يشككون في خلافة هؤلاء المسلمين أقول بوي عليهم إجماعا يوم الاثنين لليلة واحدة ققية في ذي سنه سنة 23 واستشهد رحمه الله رضي عنه صائما بعد العصر يوم الجمعة لثمان عشر خلف من ذي الحجه سنة خمسة وثلاثين بالهجرة وهو ابن سنين ثمانين سنة قيل أكثر من ذلك فقابه لا وصل هو إماما من المسلمين. زوجه النبي صلى الله عليه وسلم بعد ان ادخله ابو بكر الاسلام وكان من السابقين الاولين بعد ان اسلم زوجه النبي صلى الله عليه وسلم ابنته رقيه ثم لما ماتت بعد بدر زوجه بعد ذلك ام كلثوم ولهذا يرقه بذي النورين بانه تزوج بنتين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه الكرامه ليست لأحد منذ أن خلق الله الأرض إلى أن جثث الله ضامن عليها ليس لأحد إلا العثمان بن عفان حيث تزوج من تين هذه الكرامه لم لم تكون ولم تكون لأحد بعد ورآه الله عز وجل قال النبي صل الله عليه وسلم صلى الجمعة بمدينة وصلى العصر بمنى ومنى ومكان يبعد بالضبط عن المدينة بواحد 41 كيلو هي في الـ 21 ميل وهي بالضبط في يعني القياس الآن تبعد عن المدينة بواحد 41 كيلو لماذا يذكر الإمام مالك هذا يذكر الإمام مالك وانتبه يا أخي لا تنم فإن هذا المقام ليس مقام نوم وإنما هو مقام أخذ علم انما ذكر مالك هذا الحديث ليبين بان الواجب على الائمه ان يبادروا الى صلاه الجمعه والا يخلو عثمان بن ثم يعني صلى ثم صلى العصر التي تبعد كيلو بالمساء على على يعني كم يقول يعني مركوب الملكة كان الحصان أو الفرس فيقطع هذه المسافة ويصر العصر بمال هذا يدل على أنه كان مبكر جدا بصلاه الجمعة وهذا من رؤية هذه الأحاديث نعم من أدرك ركعة من الصلاة قال حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب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 ان اسمه هو كنيته وهو معروف بها لا يعرف باسم الله هو يقال له دائما ابو سلمة عبد الرحمن وبعضهم يقول ان اسمه عبد الله بن عبد الرحمن فعبد الله عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وهو بدني ثقفه وكان من الفقهاء المبرزين توفي سنه 400 قال ابن عدي بر لا اعلم اختلافا في اسمائه يعني في هذا الحديث قال لا اعلم لا اعلم لا اعلم لا لا في اسناده ان هذا الاسناد يختلف فيه اصحاب الامام مالك رحمه الله والمقصود من هذا الحديث ومن هذا الباب انه قد يقول قائل قد مضى معنا من ادرك ركعه قبل ان تطلع الشمس فقد ادرك من ادرك ركعه في صلاه الصبح قبل ان تطلع الشمس فقد ادرك الصلاه الصبح ومن ادرك ركعه من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر فلماذا ذكر قال الامام مالك ذكر هذا الباب اولا قبل ان نجيب على هذا نقول ان للتبويب سنه وتلاحظون ان الامام مالك في موضع من ادرك من Farawi, فقد ادرك الصلاه Farawi, فقد Farawi, Farawi, هو Farawi, Farawi, Farawi, Farawi, Farawi, Farawi, من Farawi, Farawi, حتى Farawi, حتى Farawi, Farawi, Farawi, Farawi, Farawi, Farawi, Farawi, Farawi, Farawi, Farawi, Farawi, Farawi, Farawi, Farawi, Farawi, Farawi, من ماذا سيكون ماذا سيكون حال من ادرك ركعه من الصلاه هل صلاته صحيحه هل صلاته كامله هل انه تكفيه تلك الركعه هل انه سيزيد معها ركعته اخرى الجواب يأتي مع ذكر الحديث الذي هو عليه الامام مالك رحمه الله تعالى وهو حديث ابي هريره رضي الله عنه قال من ادرك ركعه من الصلاه فقد ادرك الصلاه والسر في إضافة النماء مالك رحمه الله تعالى لهذا الحديث وقد ذكر قبله حديث كما ذكرنا من أدرك ركعة من الصبح هو لبيان أن هذا الحديث عام يعني من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة ماذا أدرك من الصلاة أدرك فضله، وأدرك وقتها وأدركها بالكلية. وضح يا اخوان يعني من ادرك ركعه فقد ادرك فضل الجماعه ولا يقال له انك ما دمت قد فاتك فتن ثلاث ركعه من الظهر وادركت ركعه فقد ذهب عنك الاجر نقول لا بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان من ادرك ركعه من الصلاه فقد ادرك الصلاه ادرك فضلها وادرك وقتها لكن هدد فيه الصلاة لا تكفي كما ذكرنا في مسيرة وأنه قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وما فاتكم في الوقت إذا لماذا مالك هذا الباب بعد الجواب ذكر الامام مالك هذا الحديث بعد الجمعه ليبين بان الجمعه داخله مع جميع الصلوات فيما تدرك ركعه فقط بالصلاه والمقصود ان من ادرك ركعه من الجمعه ايضا فقد ادرك الصلاه اي ادرك فضل الجمعه ولا يلزمه ان يصلي الظهر الا اذا فاته الركوع كما سيقيم من أدرك ركعة وسجودها ومكملاتها فإنه قد أدرك وقت الصلاة وأدرك فغل الصلاة فمن صلى الجمعة مثلا وأدرك ركعة واحدة مع لزمه لازمه أن يضيف ركعة أخرى ويصليها جفرا كما هو وصف صلاة الجمعة ورحي أخواني إذن هذا الحديث إنما ذكره الإمام مالك بزيادة بيانه وهو ان من ادرك ركعه فقد ادرك فضل الصلاه قد يقول قائل هل يأخذ 27 وعشرين درجه او خمسا وعشرين درجه نقول هذا عند الله نقول هذا عند الله ولا شك ان من أدرك الصلاه كامله بحيث ادرك تكبيره الاحرام فانه يأخذ اجر الصلاه كامله وعلى هذا جرى الخلاف في توجيه قام النبي صلى الله عليه وسلم في فضل صلاة المثالية على صلاة الجماعة في بعض الروايات يفضل عليه بسبعة وعشرين وفي بعض الروايات يفضل عليه هذا على من أدرك أصل التكامل ثلاثة ومن أدرك أقل من ذلك ونحن نكِّل الأجر الله عز وجل لأنه هو الذي يحفظ عنا حسناتنا. وإنما ينبغي أن تثبت في سيئاتنا حتى نتبينها من الله جل وعلا. اما الحسنات فعِدَّتُها عند رب العالمين. هو يحصيها ولا مقص منها شيئا. الله أن يتقبل منا عباداتنا وصلاتنا كلها. إذا مقصود من وهذا هو الصحيح. انتبه. وهذا هو الصحيح. من أقوال في فضل الصلاه في الجماعه انما تدرك بادراك ركعه كاملة بنصر هذا الحديث ونرجو لما ادرك قبل ذلك ان يكون ممن ينالون اجر الجماعه والا ففضل الجماعه واجرها انما يثبت بادراك ركعه ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعه من الصلاه فقد ادرك الصلاه قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر بن الخطاب كان يقول إذا فاتتك الركعة فقد فاتتك السجدة. مقصود من هذا هو التأسيس على ما ذكر أو التأكيد على ما ذكر. لأنه بين الحديث الذي سبق وبين الحديث الأول وهو أن أدرك ركعة من الصوف أدرك قبل أن تطلع السجدة على أدرك الصوف. وبين الحديث الآخر ومن أدرى كعده من الصلاة أدرى الصلاة. طبعا المخارج تختلف ما كان الحديث كان الحديث عن أبي هريره فالمخرج يختلف الأول عن الأعراف والثاني عن أبي سلمة بن عبد الرحمن. وإذا اختلف المخرج كما يقول أبو العلم إذا اختلف المخرج دل على وجود يعني وجود نكتة علمية. وإذا أمكن حمل المعاني على التأسيس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 اما الاول فالمقصود منه اداره الوقت ثم ذكر الامام مالك رحمه الله تعالى حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو أبو عبد الرحمن ولد بعد المبعث بخمس او ست سنين واستسلم يوم احد ما معنى استسلم يوم احد معناه انه لم يؤذن له في الجهاد لانه كان صغيرا وهو من المكسرين جدا من الحديث وكان شديدا w شديدا chwili zaczniemy od tego, co się dzieje w tej chwili, to znaczy, że w tej chwili nie ma w tym samym czasie, że w tej chwili nie ma w tym samym توفي اخر سنه ثلاث وسبعين الفجر. وهذا الاسلام الذي ذكره الامام مالك قال عنه الامام البخاري اصح الاساليب قال البخاري اصح الاساليب مالك عن نافع عن ابن عمر نعم هذا هو اصح الاساليب مالك عن نافع عن ابن عمر قال اذا فاتتك الركعه المقصود بالركعه الركوع فقد فاتتك السجده اي اذا فاتك تا ركوع فلا عبره بادراك السجود لان ادراكك في سجودك مع الامام او ادراكك للسجود قبل ان تقرع الشنطو لا عبره به اذا العباده بادراك الركوع على هذا نقول ان الصلاه دا. انما تدرك بماذا تدرك بماذا يا اخوان تدرك بالركوع حتى والركعه بماذا تدرك الصلاة تدرك بالركعة والركعه بماذا تدرك بماذا تدرك بالركوع الصلاة هو لمن أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة إذا الصلاة إنما تدرك بماذا بالركعة من أدرك ركعة كامله فقد أدرك الصلاة انتبه والركعه بماذا تدرك تدرك بالربو إذن من وصل مع الإمام وهو في سجوده هل أدرك الركعه لم يدرك الركعه بل لا يدرك الركعه على القول الصحيح مسألة فيها خلاف كبير جدا من الأول إذا نتعرض للخلاف كنت في بالكتاب القول الصحيح أنك لا تدرك الركعه إلا إذا كان الإمام رافع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 al قال عن عبد الله بن عمر الله عنه اذا فاتتك الركعه اي الركوع فقد فاتتك السجود وهو المقصود به السجود Fatabla, راكعا walkina, وراكعا هنا عند kubesz, wie? وقال الله تعالى walkina, الباب walkina, والمقصود ركوعا فقد walkina, فقد walkina, walkina, walkina, walkina, walkina, walkina, walkina, walkina, walkina, walkina, walkina, walkina, walkina, walkina, walkina, walkina, walkina, من أدرك الركعة من قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدرك السجنة وهذا هو التوضيح في رواية يحيان في رواية يحيان ليس فيها من قبل أن يرفع الإمام رأسه في رواية يحيان من أدرك الركعة فقد أدرك السجده وهذا صنغ الأخرى فإذا أدرك الركعة فحتما سيكون قد ادرك السجده وهذا الحديث من بلاغات الإمام مالك. و Ażalabu الظن كما يقول الحفار ان بلاغه هذا انما كان عن نافع، bela هذا inna كان عن نافع، عن يقول مالك عن نافع Amerikan, nafe, jak un وهو أنهم بلغوا حنا أبا كان يقول من أدرك الركعة فقط أدرك السجدة ومن فاتته قراءة من القرآن فقد فاته خير كثير. طيب هنا أيضا ذكر الإمام مالك البلام عن أبي فقد يقول قالوا معنى واحد قد يقول قال لماذا لم يجمع الثلاثة في حديث واحد نقول البلاب الأول غير البلام الثاني يعني الوسط بين مالك وبين ابن عمر وزيد بن ثابت في الحديث الأول. لا ليس هو الواسطة بين مالك وبين أبي هريرة ورياذة أفرد هذا وحده وهذا وحده وهذه الآثار عن هؤلاء الصحابه تبين بأن, إن بأن, بأن الركعة إنما تدرك بالركوع إنما تدرك الركعة بالركوع فمن أدرك الركوع فقط أدرك الركعة لماذا ذكر هذا مالك رحمه الله ولماذا جاء برواية يا أبي هريرة لتعلموا أن أبا هريرة ممن يقول بأن الركعة لا تدرك إلا بالقراءة. قد ذهب إلى هذا جمع من أهل العلم إنهم الإمام البخاري رضي الله ومن المتأخرين الشيخ المعلم رحمه الله وأنهم يقولون بأن الركعة لا تدرك إلا بالقراءة ولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر حينما دخل إلى المسجد يدب راكعا من آخر المسجد نعم قال له ذلك الله حرصا ولا تعد وصحح فلاته ولم يأمره بإعادتها ومعلوم أنه إنما أدرك الركوع لم يدرك الركعة إن ذكر حديث أو رواية أبي بكر رضي الله عنه كان يقول من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة قلت مذهب أبي هريرة رضي الله عنه ان ركعت إنما تدرك بقراءه الفاتحة ولعل هذا قول ثان له وجاء فيه شيء زالي على ما ورد عن ابن عمر زيد بن ثابت حيث قال ومن فاتفوا قراءه من القرآن فقد فاتوا خيم كثير لما في قراءتها والتأمين فيها من الفضل العظيم فإن ما وقع تأمين تأمين الملائكة أفرروا ما تقدم من ذنبه لهذا كان ينبغي على الإمام أيًا كان الإمام إذا صلى بالناس خاصة الصلاة الجهرية أنه إذا قرأ ولا ضال يبادر مباشرة إلى التأمين حتى يتبعه المصلون راح نقول هذا درجة بس بس تتفهم ليه لأنه هذه لما تعم به بلو. للامام الاخواني اذا الحكم كان يقرا سوره الفاتحه وقرا والضالين ما تسرقوش ثم الماموم لا يبادر الامام بالتامين بل يستنى حتى يسمع الامام يقول يبدا بالطه يقول غير يقول الحق اوله وتام معلش إخواني. وعلى الإمام من الإمام التأمين من قبله قبله. بعض الاخوان واعلى الامام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 إذن في هذه الأحاديث الذي ذكرها الإمام مالك رحمه الله تعالى فيها بيان أن من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة وهذه الآثار التي ذكرها الإمام مالك تبين بأن الركعة إنما تدرك بالركوع والركوع إنما يدرك بأن تدرك الإمام رافعا فتركع وتسبح أو تطمئننا اطمئناناً الواجبا ويكون ذلك بقدر تسبيحته واحدة قلت أن الصحيح الأقوال من العلم أن الصلاة يدرك فضلها بإدراك ركح وهذا هو الصحيح لكن بعض الناس يجتهي اجتهالاً عظيمة بإدراك الصلاة لكن الصلاة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 حريصا على إدراكه لدواع إدراك الجماعة ثم لم يدركها فنرجو أن يعطيه الله جل وعلا الأجر كامل تقولون ما الدليل نقول الدليل موجود في سنن أبي داود وسنن النسائي بإسناد صحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم من توضع فأحسن الوضوء ثم راح فوجد الناس قد صلوا من توضا فاحسن الوضوء ثم راح فوجد الناس قد صلوا اعطاه الله جل وعلا مثل أجل من صلاها وحضرها لا ينقص ذلك من أجل من شيء وهذا فضل الله هذا فضل الله نسال الله من فضله ونساله جل وعلا الا يعلمنا من هذا الفضل فالواجب اخواني المبادره الى صلاه الجماعه وأن لا تتخلفوا عنها وان تتهاونوا في ادائها يعني نكتفي بهذا القدر وسبحان الله, الله اشهد <تصفيق>